سوري عربي يعني بور وواير ني وي ارجع الارث البورد والبي والاو يعني البورد والارض يعني الارث البورد يعني دي باي ريستكتد ب3 و30 في واصل الجل الارث البوز فيكتورز كمان يعني الهيرو وبايس كيف يمكنك أن تقوم بسيطة تقوم بسيطة الروبو فيروس يعني الروبو فيروس يعني يعني الروبو فيروس بروبو بروبو بروبو ايه همين؟ انتقوم بأن الروبو يلعبوا دور مهم جدا في هذه العيلة وانتقوم بمو أندر تتصور التهاب ازاي في القرائن الكبري الفيروس بيعتبر فايتال لهذه العيله الفيروس بيعتبر فايتال لهذه العيله لان العيله دي اندريد طب ايه يعني نوم انت اي اندرويد فايروس كقانون كده قطع عليه اي اندرويد فايروس لما تسيوا بره الجسم اه ترى بس هو في الجسم ما لوش ستين لا عاوز ايه او يوصلوا دي نكليشن سريع لو وجود ارث مود بتاع اختبار ال ليكت فيكتور هيمثل في الفيروس ده اسمه لحد ما ينقله للبصره فلو انت ارث البصره دي حصلت اليمينيشن او كده دي نكليشن من الدنيا كلها ثاني كده دي نظريه بس مهمه كده عشان نفهم منها التعريفين واهميه الاندروت وعلاقته بالارث المود القيمه تتبقى بقى من الشكل اروح انكبرايتس كويس واعرف اسم الفيروس واسم الجينيس والمودو ترانسفيشن اسم الجينيس عضو فيروسي انكبرايتس اسم الفيروس في مصر هنا ال 22 ويست نايل فايروس في غرب النيل وسند الاسكوت المودو ده اللي برنامج النهاردة اسم العنوان ار فايروس انترلايكس اسم الفايروس فيروس سي فيروس المستماي فايروس ترانس ميد باي فايروس سيتو وشكرا جزيلا ده هيليمين التفاصيل اللي هنا في ايه بالاضافه هو ثاني انفكشس ديزيز سربت رايت الفيبر وحمى السورو في راس ترانس ميد باي فايروس ده تقني كاريبو سيتو و رح نساعد باريغرافك على الفصل الديسيس و نتعى باريغرافك بتاعبه الأول ترانسميتت المسكيطو انتو الاتجيولوجكال بطو ويز أو سايكيز بالجانجل كما اسناه جانجل ييلو فيبر تبا ترانسميتت برمانكي برمانكي بالمسكيطو استعال ايج افريكانا او الهيما هوس أقول والباني هذا من الرائح أوكيش ده الجانجل يقوم والمسكيطو تعود بالقوم ييلو ييلو فييلو فيبر يرجع Urban بقى يرجع المدينة ونعمل بصائف الجديدة اسمها Urban New York اللي ديها دمشيش تبقى Transmission رمان، دمان، بيب المسكيطو اللي اسمها في الايتسكيشبت إذا لما تكون هنا بس مودة ترانسكيشن هو على كل مسكيطو تسوى لأنها تبقى تبقى مودة ترانسكيشن كاملة حسنا أرجع للباس ونجيس اسمعيني الفيروس دي مرتبراي كدنا كان بجعل بايتسكيطو بايتسكيطو بايتسكيطو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 طب الدوز مش مهم لكن نمنعه ازاي اوتوفيفنت سابشايس ممكن كنترول شيء للبروبس لكن في ديفيرسيتي وايد ديفيرسيتي اسمه سيبيلتين ديفيرسيتي بيدي سائل الدوز اللي هي سيكير دوز سبكولينستي بيدي بناء 10 سنين على على فكره لما بندايق المحاضره اللي انا مخلي الجدول بتاع السيشن حد ثاني في لو جاي بيسئل ولا... بتاع ايه النقط دي اللي بنغطيها خالص لو راضي اسيب بس في الموضوعين السيشن الجدول ده كده هو اسمه النيشر بتاع دروس والابليستريشن يعني سنجل دروس سبتنس The protected, effective, power, efficiency or efficacy with indications, meaning the need. What's the name of that? What's the name of that? The estimate, the need. The nature, meaning living that is limited or the dose administration, meaning the single dose, and low only scale of the doubt. Single dose of the testing or the test of the aftermath of the year scale, or the dose administration. The indications, تأديل مين من الناس يعني أنا دوست رابعي كوليندامك إليونس الإفكتشن الضاعة ديها الإفكتش تأديل يعني صوت هنا إنه إفكتش تقور عشر سنة أو طب ربما زى لو كنت افتداد مش كاتب الترقصيب اللي كلها إكتب الإفكتش انت بتدرى عجلو؟ يعني في كاسية الحام ما أقول لكش إيه أنا لسم الإفكتش تأديل إفكتش إذا خلاص هل تبتش بسؤول عني؟ مش جدا في بعض الاحيان بقول لك هو ايه مشاكله يبقى يبقى مفيش ايفكت يبقى اتناقش مشاكله كده خلصنا الكلام عن الهيرو فيبر اتذكر ازاي دي فيبر عايزين اس فيروس اسمه ايسبوت ترانسميشن فاكتور يعني ايه دي فيبر فايروس يعني فايروس لينفي فيبر الفاكتور فايروس فيبر صار عليه ارتباك فيبر بيعمل ارتباك يبقى فايروس اسمه فايروس يعني ارتباك فيبر بينتج الفيروسيتو او بي قال لك كنتك مع ده يبقى الانجشن بتاع في ال كنتك مع ده ال سند كلاس اسمه سند فلاي كيفر بس المبارك سند فلاي كيفر بلس بنفكر في سند فلاي في الريبورت بتاع الاستراتيجيه مطلوب ايه ال رو برو بارس المشطوبه ده الجدول حتى اللي كنا عاملينه مع بعض وكذلك بيتا ويدي فور يعني شاتر ده اثر على ايه على الهيرو فيغا للتقسيم لان اربعه ديكشنز اسم الفيروس اسم الديزيز والملوتر اللي هما تيكوبلايوس ودي دي ورت بان دي وشادر فلاي يعني حتى الأسفة حسناني وراشد دي برش لأن أميرت اللي اشتغل حاجة دي أنا عاكرت ماشي للأول تشكين مع بعضي لو ماشي صحي معي فرص المكتبه مطلوبة عشان تعليف الأربو و الوبو بايس المكتبه مطلوبة عشان ديه فيزل دي عددت أنه إم بلو بايس الوال ترسميشن الأربو بايس ديكبرايس ديكبرايس ديكبرايس ديكبرايس اسم الفيروس اسم transmission كريم بيقول برضو زي ما قلنا كده دي دي اسم الديزيز اسم الفيروس mode transmission تي بي اي اسم الديزيز اسم الفيروس mode transmission سي دي اى اسم الديزيز اسم الفيروس mode transmission ولو في فيروس لحد نهايه الشابتر المشترك انا مش عارض يا ربحة نحن نصدر معنا في الروحات النجم انا عوضها في عين الراديس وهمها كلها عين الراديس إذن سبارس في بداية الدين ليه باية؟ ليه باية؟ وده اول شفقة في الـ DNA virus او شفقة حلصة يبقى الـ الـ Heap Stambrick Double Stambrick DNA virus large hack عنده ممبر ستجيل في العيلة Heap Stambrick virus type 1 Heap Stambrick virus type 2 مجلس الاسوستر virus اشتاين بار virus سايدو نجارو virus ثم التلاتة اللي وسادوا ده تمام هيومن هيرس نمبر 6 نمبر 7 ونمبر 8 نبدا الحديث عن وان الـ 6501 و2 ونبدا اسئله الكونبيور قارن الـ HSD 1 و2 في سته طرق على طول السته الطرق اللي في الكتاب بدا بثلاث طرق امام عينك اهو يا هما الثلاث طرق اللي تحت العنوان على طول من غير السنس وايرلس 1 بيعمل البيتكشن فوق مطقة الروسي يوتوب بيعمل البيتكشن تحت مطقة الروسي ده بشكل يوجد انك ممكن فيه إكسكشن معانيك تهم ليه ده؟ طيب من حيث الانتجيس كل واحد فيهم عنده different engines على الصغر هذ ابلنس بيه؟ ينور بلوناء انتبوت من حيث الانتجيس كل واحد فيهم عنده نبريبان سيكوينس مختلف عن التالي هذ ابلنس بيه يعني ما جايهك على الهات في <تصفيق> ديরেকشن ايتوني في الايت يبقى دول تلات طرق الكتابه لهم شكل واحد لما نيجي نناقش البصري الاستنتاج طلع لنا غير ان البصري بيسال على بعضها المهمه حتطلع لنا تلات اربع طرق كمان بدايتها ده السيمبلكس 1 او 2 بينتقلوا باي كونتاكت ولا كنت استخدمتكم بقى من الكونتاكت ده مش اي باي ماينس بيحسب بالكونتاكت ويت سرايد لكن طيب دول باعتبار ان يتحدث عن سيكشن ترانسليت ايز بيحصل سيكشن تو يبقى اي فتر رابع طيب فولونج الكونتك سواء على السلايد او سيكشوالي الشيء اللي بيحصل دي طيب واحد لان انت الكونتك سلايد بيحصل ان انت ريكتور كتي على السلايد ده ما لا سلايد بيعمل كده كونتك ازاي ها بالكيشن قايل لك اجت مطرح واحد شلت مطرحه في كوندايت <مصر> يحصل يحصل يحصل يحصل يحصل يحصل يحصل يحصل يبقى البوست كومن فيجر بيحصل بورر كده يحمل على العض بيحصل عكيس مش كده ده جسد ميجر نيورونز جسد الاي للكوست طب ولا نسيت شو بيحصل على الجينتا ايه يبقى ده عشان كده المكان ده فوق الوسه وده تحت الوسه مش كده ده اللي كمان ما جيش اللي هو يوروب اللي بت عباره عن ايه هايبرينيك فيس يعني جلد محمل وعليه نيرف فيها كتير وستارافشر وهي لينجونينت سبعة عشر ديال ودهو تليين سكار يعني كيف هو الاشراء والشتشال الاشراء من غير ما تسيب من غير ما تسيب سكار يعني اللي يجيله هرب السيديكس ويخف منه تجيله يمضل عادي ولا إذا فيه حقر ولا نقر ولا كم يبقى ذات كل شيء مش كده وكيد كويت الفايرس تم المريب يخف ما كنتصدوش كومبليت أو كيلانيتيش هم هاي بيطرابل ألوم بدا نيرك تاني ايجنت يعادي عليها في حياة تاني تاني فيروس في كدار و تاني ايجنت سيد هون يمتوك الكيك تانوس في اسمين كان بيطرابل اترو بريد وهنا كنبائس الريدس نعم اتبار التاني نعم سيدة الريدس والهربس بيطرابل ريترو بريد ألوم بدا نيرك بيو اسكتابه ان ده ده الكتاب السادس مش السادس اهو الهيل سيرفر 51 بيستخدمك لانه فوق في الوش بيستخدمه في الجينال جاي لكن اللي تحت الوش بيستخدمه في الفكره الجايه لان الليت يعني الفيروس بيروح الونج زي بيستخدمه في الجينال نوعا كيدا مكان الليتنس يختلف واحد يبقى ليتنس في تراجينا الانجيا والثاني يبقى ليتنس في الشرايين الجلديه طيب لو قلت ليتنس كده فتره طويله ممكن يضر الامر طب احضروا بقى الخطوه الثالثه في البروتوكول هي 3 اكتيفيشن ايه ده احضروا توي اكتيفيشن او ده فرق كمان طوله عمليه توي اكتيفيشن لو عرضت للصدمه صدمه لا او ال بي او الاكسري او, او, او حضرتك نيوسر في الانستش. أو فيه تانيش التواطن أو تروم أو جاءهم فيهم طيب تو يقصد ريئة كيبيشان بسيكسول انفروريس يبقى ريئة كيبيشان دي بقى هوا العوامل اللي تؤديه إلى ريئة كيبيشان ريئة كيبيشان ممكن يحصل أسنتماتي يعني يحصل شيل انجروسا فيروس من غير ما يدعاني عنده أعراضي ودي خطيراً انك ممكن تترانسوميات الديسيس بغيرة التوحيد ده ويسا فقط أثيراً بالفعل ايه كان لما يستيشان الديسلايد 1 اللي كان بيعمل فكشنال ستور وست نصر الفكشنال مانيبيليشنز بتاع كده فكمان بيعمل تشينجز في السكوتالز يعني الفكشنال اورال هابيتي والليث ده غيرنا في في كلينيكال نموذج لما استخدمت اورال ريأكتيفيشن نعمل حاجه اسمها هيرس دي بيادس ننظر على الشركه الموضوع ان عملت ريأكشنز دي ولما انت تسخن كده في عمر لاي سبب بيلاقي اف مبنيت طالع على شبكته كده او لما بيتشع على التعال عمر ستريس بيلاقي محمد عايزه السؤال ده يبقى ده اسمه اف اللي هي بتدلي على شبكته تمام يا اما لو البرانش اللي دارت في العين العين يجي له كلاتر والجن ديز كون هيتبني برضه عشان يدي الباي كروس تعمل له بس ديدلاين بس يا اما ده اللي رايح للبرين يعني كونفرايت سي ام اس دي وفكر يا اما دكتور الاسنان وهو بيلعب في اللقطه عالليال والبلرس بتقطع والانس الصنايقه تجيبوا فيكتور انفيشن على التكس اوستينول على صاب يسموها ايه يسموها البيت وكله يا اما لو شخص ميناجيمبروايت يحصل له السيبياك انفكشن نيمونيا او غيرها فدا السم سايت 1 يعمل هذه الانفكشن طب والتايت 2 قلنا هي الانفكشن تحت الوسط دي رياكشن للانفكشن لو لحد بص الام الامه وتجي دوله وتدي البلازما عن طريق فيرال ديغاكتيف ميهيل ميهيل ده انفيكشن فالانفكشن لو هيت حاجه مش تحت الرص تعمل اسيتك دينجرز نعم هو ده بيحصل دوره اكتيف ري اكتيشن ديستيكشن وهو في ال يعني تروم اعتبارا تروم مكان التور ستريس انا ازاي ده جسمين يعني هو لغايه الدراي اكساندريه اكتيفيشن سريع اكتيفيشن الخليه بيقول عشان دماغه انت مش بتستشعر الجيم بس طب وايه ده عادي لو افترضوا اخر كده اكتيفيشن يعني بالشكل ده هيوصل السبيشن في ثانيه دكتور يا دكتور زو بس كمان بيانات فيديو اه يعني عشان السبب ان هي هيبقى ليه نموريشن اللي هنا في الكومبا نعم اساسا بص وصلنا للحال ده نقول ايه زي ده كوزرز سيرفيس فانه بالو الطريقه دي قاعد كده يبص على الفيروس دي ايزوليتد فايروس لو انا حتة منه ما عجبتنيش ادور على حتة تانيه يدور على بصته صح خلاص يبقى انتوا دلوقتي بتيجي تبصوا على بص على الفيروس اللي بتتكلم عليه تفتكر الفيروس الانتروماليسو اتفضل يعني شهور هاي بتعايش فيها يعني ساعي وقتنا هذه شو كان بيقولوا شعري خلينا دكتور فاطمه ال ا اللي هو الصاليره ابص على الاكزريت فايروس انتشن ابص على, على حته منه يعني فايرال انجينز سيلولر ريكشن ومجوع على حته ثانيه لو ما جبتيش انت رميه دي ان ايه في سي ار وبروتين يا اما اتصت الفيروس القياس الرشكه ده يبص ادوات السيره بتاع عيال على اي جي ام رمز الريزت ديتكشن او رايسك انت مود الليبر ار 3 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا العمر اللي حبتك قال ما إيمان عندنا نايز و الدائم ستير في ضعر الحاجات مثلا ستبشتنا بكوية يعني أقول أعيدي لو أجل ملايك نعم وإن شاء الله يشكلنا بروش ما يدام اللي مكفاش تقول ما نمي دائم اللي باعتدي يعني لو ما خاتش سامل هتبتك نسامل وإن لو ما درعتش على, على أي قيس 13 خدنا كل حاجه بعديها بص في دورتك وورتك على ده 10 درجه ايه ده مش عارف ايه الاسطره دي حاجات دي تاخدوا من ده هو ان درجه البكتيريا في مصر بقى على فرض ان الهيغروسكوبي والهيلي دي الهيغروسكوب في الطرس محتملات دي طريقه ان انا الاول جنرال لايت الهيغروسكوب في اختبار الاولي ولا بتجي لي نمشي عليها نمشي عليها بشكل جمل كده لكن الدياجنوستكس مثلا المكتوب بالتصنيف بتاع الايشتايبر ده ممكن اتحول لده كده كده ده اسمه على حسب الليجو اكيد اوكي ولا لا احنا نقول في الستيل زائد 1 وندور على نفس السوريت الستيل السايد فايكتور اللي هو عباره عن الجينكس او الريفر بتاع الدش لو رحنا لايه هاكو تريس اند بريدت بنتي اذا كان ارثر بايه هيروكسيدويد ان وجود شكل اقرا او مرره عشان نمنع التيفوس ونمنع التونيا جاستيك اذا كان هيربس الاشكال العام بنتي انسايكلوفير الانسايكلوفير دواء عباره عن فوتو كوين انالوج او بيوسايد انالوج بيمنع فيروس الدي ان ايه, إيه؟, إيه؟, إيه؟ ولمياريس انساير والتاني يبني اعطيه انيه ريكيشان بتاع الويروس وهي مفتد وفي منه وفي منه وفي منه وفي منه وفي منه وفي منه وانشكشن لكن مش فيه طبعاً الروس هاي مفتد وفي مفتدها دينا ظهرت ان احصح الالتس حي كنا زمان ما عدناش حاسماه الالفيرس ترسستل الالفيرس مشيه مؤسس وطلع عندنا هبس كيربس ويرس ترسستل احصاير دروس انا راحنا عمللقاء دول دين اسمه بوسكر that we have to season the aside propare resistance strains. How to prevent a lot of it is not compromised. Hand to the cities, the deal aside propane. The ones that are pregnant, the thing is infection is now دي جهه الستار بايس فدي سلسله زوستر بايس ده بايس في الروتين سيل يعني يكتب انه تو بايس زي ما هو في الحقيقه بايس ده بنريح التو كننتشنز واحد اسمها السيكر والتاني اسمها زوستر فالسيل اللي هو تشيك بوكس اللي هو المدير اللي هو المدير والزوستر اللي هو شنج التوحيزام النار سؤال ايه تعني اللي جه السبب لذلك وبير الاثنين بيرسلها ان سوستر يعني احنا قلناش كده هنركز على اربع جمل نطلع اربع حروف البيرسيله ده البرايمري انفيكشن يبقى اتوقع ان السوستر يكون ايه لا السوستر هو الراش اكتيفيشن بتاع الصوره اللي يسكر ده ري اكتيفيشن شوفوا ده والبيرسيله ده, ده البرايمري انفيكشن عندما يصاب بالفيروس عشان انا جايبها لك يا اعمال الفانسيلا بعد أن الصفرية أول مرة بتعمل ده الجنس لما يجي الـ WK بـ 6 clinical لكن الفيروس في إدرامل أول مستخبه مستخبه برضو في الدورس المروض كانت في السنسل, السنسل في السنسل الجنس ده الفانسيلا مستخبه في الجنس فلو حصل ليه اكتبه شد تكي حاجة سمعها ينشي في السنسل جنسل الثيكند ريكشن ديريكتيفز البيرسيللا بتاخدش النرايف تقرفش لكن السوسه لما بتقع بترفع عرق النمر بتاع فته دورسال رو فيقالوا مايكس البيرسيللا بتحصل بتاع راين ديتكشن اس اوف بايو دي الريا كونديشن يحصل لما يحصل البيو سابريشن البيرسيللا لانها اول انفيكشن يوزوال تحصل عند الاطفال ما بين سن 4 و10 سنين لكن السوستة بتحصل في القولدر ايه؟ الفرزلة كيني كده عبارة عن إيه تبدأ بمكيول مكيول يعني ايه؟ يعني ليشن بسوى الهيلة ايه عبرزلنا؟ دي بقى اسمه بابيوت يعادل بريويد دي بقى بي اسمه بيسكي البريويد دي بقى بص بقى اسم باستيو صدراب شدر رقل عشرة بيهير من غير ما يشيل ستار لكن التشينجز او الزوسته دي عباره عن سيكر افراكشن بين فول لانها ماشيه على سيمسنجر بتاخد شكل نص افقي من المنتصف للضهر الى منتصف الظهر المنتصف من الضهر المنتصف البطن بتاخد نص حساب وبنطلع الارم بالسلام اللي بيغذي بالأفكتد درماتوم النساحة بالكلب اللي هي الدولات السنسل السنسل دول جانجر نضغع الطرق دي تبقى هو ده السؤال اللي جيه السنفاته كومبير متوين البرسيلا والسوستر ما رسه ديه ديه عم لأن البرسيلا بتاع السوستر لأن البرسيلا بتاع السوستر زي ما عمتوه عندك كده بذكر البرسيلا على الدرماتوم سبلاي بايزا أفكتد دورسل دول جانجر ده بايز اوكي تمام ده كده والله يا ببلي الكمبيوتر اللي, اللي جاهز جدول هيكسب في معاده النقاط بكتب بسرعه بكتب القيمات المطلوبه طبعا اللي ما يعرفش ممكن ياخد نفس درجه زميله لو حسب الدرجات دي عنده بس هيطلع مش عارف انت الموضوع ده في زميلي ازاي جاهز انا هصدر الجدول وكده كده ودي اتش برضه ايه برضه اتش ده برايمري رياكتيفيتي مش عارف بيتحدث ليه رياكتيفيتي مش تتعب البروتك الترتيب الاول مره كانت محمد فات ايه الكلام ده شرح الله ده عمل كده ممكن ندرس ده بس انا بكلم الناس ورائي يعني بص اا برو نسريال و بصوا الموضوع الحليب كان مكتوب لي هحضر الدفتر عشان اسمه ايه في ايدك رجع لي عليه انا نفسي اا حاضر عشان شكل التكليفه مسائل ومكلفه وبالصحه هو معروف عامل جدول وعروض ومن واحد ايه راضك شايف احنا مش حاضر محمد ساكر ايه بيقول لك بيقول لك ده برضه علبه بركات وميزه اللي بنراها ان الطلاب عواض انا جبت حاجات كتير ممكن الكوتش داخل الكوريز او المتاح مش عايزها بيبدا بالمنتج ويقول له شوف كل اللي انا مكتبه ولا لا ايه الواحد المصري بيقول له خد ايه رايح لكن اهو انت قلت ما اتعلمتش لسه ما اتعودتش عليه لاقش يعني ده ولا اول مره في حياتك جوه تعالى يعني تعالى ممكن توقع منك واحده انا لسه لقى فيه احد فروه اهي الكمبيليكيشن الفاريسينا سيندرو ممكن يعمل سريبيللر اهلاكسي لو الفيروس في البلاثيس تجيب وصل بسيئ مرس ممكن انه ريسفيرات ريتراكت الكبشة ممكن يعمل اهلا ثلاث بايفيكتين الليمونيا ممكن الفيروس لو عدى فلاسيون تقوى عدى بلاثيون يعني حاجة اسمها فيتل فيتل اقول فيتل او فيتل اقول ابنين فيتل فيتل في سيليسندوم ده البروجيدر سندرم بيؤدي الى ايرترا ايراي في تاهداف او اول شخ او طفل ينزل عنده البروجيدر ابيرمالجي بيجي في حاله انامه الرويلا او السيدروجايس اوكي يبقى نوع في العلاج اولا العلاج قصيوريه بس مش بديه اي حاجه العلاج بالازايبروجري تاخذ اني التاني لو واحد جاله فبيصير له ديول يعني بيصير له كومبلكيتد جينوم او سوستر دارفي او كاني فيش او كاني مونو كومبرومايز او مونويدل هو ال فيرسس روم طب هل هو بريزنت الفيرسلا فبعض واحد بيركومبرومايز في كلت معطرين ادينا مصايتر او في عندي سوستر منو درفي يعني انتي بودي ضد الفيرسلا سوستر فايروس في حالات صغير او الميو كومبرومايز دي بس او غير كده طبعا تتكروا حسن الصدق وانا جمعنا الفاكسين سنة جمانات قولنا باري باكس باكسين لايف ادينوين الفاكسين ضد الفاكسين لسوستر بايرس يتاخد جوعدين في الأطوال الأقل من سن 12 يتاخد جوعدين جرع عن سن الزنب و جرع عن الاسكول إيج ماذا لو طفل كانوا سنبنا في دروش بعد سن 12 اقوه هكونوا مسترمين وكان اتطلق حتى يسأل منول تقريبه هم يدروش بعد سن 12؟ كان بإيجابة لو ما بيعبطوا عليها إنه قصص صعب جدا من التفلي بكتبه سنة 12 بكتبه من جملة وين جالوا بديه طيب وكانت تقدر عدة 12 وما كانش جالوا بديه طيب هاته عمر ما قلت إيه بديه فبدأ وفعلا دوقتي تسكيل بيجيه إنه ممكن يدعم بعد سنة الأطفال من سنة 13 فأنا ما تطلع بطت بيهم جرعتين طب الكلام ده السنه 12 بتاخد جرعه عن حسام جرعه عن ديكسون اي دلوقتي على السنه 13 هتبدا جرعه جديده دي جرعه يوم تكرر ديكس والجرعه الثانيه تنزل عليها بشهر او قر اربع اسابيع او 28 يوم على طول يعني في السنه اربع خمس سنين يعني ممكن تديك جرعه الاولى الاخر ثاني ب 10 ادي دبري فيسيتي وصاله ال 2 جرعه 4 ده بايروس بيحب البوينت تيشن اللي بيحب الدين المساعد بتاعها بيعمل بأنك معلين من الانفكشن أو الديسيز بيعمل مارتشعير بإنساء أو تير بمتعال اسم Infectious Morning Influence وبيعمل ينفق برولي بريكي بسؤولة يعني بيعمل سيومس بيعمل فلك السيومة وبيعمل فلك السيومة وهي رجل موجودية في الأورى كانت لدي تعتمارين هايز وهي كموسي سالكومة وصولي حاجات ديسيز أصولي هوجبين هوجبين ديسيز نوع من معلومة بقولك واشلي البومك ومحفظته ده بيعمل ايه بس؟ بيعمل ايه؟ بيعمل انفيكشن او يعمل تيومر طب تعالوا بصوا الانفيكشن خلى تيومرز لما نوصل لاخر شكل تعالوا بصوا الانفيكشن بيعمل ورا الاسم ايه؟ سيكروس مونونوكليوز بيعمله ليه؟ تعال بقى اشد تاني خبطين فيسوس مور هيجنيوزيس The disease being a fagile to the survival of the world, all the world has been connected to the survival. Disease being a fagile to the survival. The target of our virus, the virus being a shalab, the virus being a fagile to the The virus being a fagile to the الراي اكس كبير في حاجه معينه ولا اي اي اي طب النظريه دي بتاعت المتخصصه بتطلع الكرون شكل كده طب والاي ثاني الاظار دي بتطلع الكرون دي شكل كده والفي ثاني بتطلع الكرون شكل كده شكل زي ما اتفقنا ان البي الميسايت كل ديش الميسايت دي بتنطقصها في ثانيه جلوت مونوسيديمونول بول ودي لما طلع الجودي بيطلع المول وكلورايد الجودي طب لما بايرك دخل الجسم مش فاهم عامل ازاي اي دي انوسايد دي او دي او دي او دي الجودي بيعملهم هاه بيعمل تكست سيميليشن انه بيطلعه ديت يبقى في جودي ونبص بقى طلع الجودي شكله كده وهنقولي شكله كده وهنقولي شكله كده يبقى الضرر عمل الكلمه المهمه اللي عندك عمل البولي كلونال سيميليشن يعني عمل سيميليشن للانترانس جلوز او فينكوسايد وم طلع ايه بنطلع بكره تاكيد المناعه بكره انت تقول سبيك لي فورن اورجيز يعني ده بس انت تقول سبيك لفيروس كنت اتعرضت له ولا ايه انت ويس سبيك لي لكتيه التي ممكن يطلع ديرول سبيك في كمبوننت ممكن يجي ولا لا من في جنرال يؤدي الى غثيان ديز ممكن طلع ال او تي فور بروسيفيك اللي هي دي او في بروب يعني يعني انت بيقول طالع بدايه معينه ممكن يترسيا بيعمل مع انجينز فبقى كده يديني ازاي اشتغل على ده حي والله مجموعه مختلف من الانتيونيز هتلاقي كل مادة وطات سبيسيفيك انتيونيز اجهد فور اليرجينز سبيسيفيك انتيونيز اجهد سيت كومبونز دي او في الالرجيتس اذا الكاشس مور بروسيس يطلع العدين من الالكوديس اللي عندهم سيبر او ديفيرنس بصوا متريحش مش الاثنين البصائر دي بقى هي الفرق بتاع الواكس يعني بقى فاكر طب الاثنين مسجل الفت الايه نيجي للشكل اللي سيفته يديني البصائر دي دي ده بتاع عدد ال بي ايه فور انتورن وده تعالى يكون دي ما ملهاش دعوه شايف الخليه انفكتد المستضدات لما بتوع الساحه اكتيفيشن بتقرا في الحجم والبريليشن بتقرا في العدد في فرانشيشا توستيس هي طلعوا سيتو تو تدخل مسلح مسلح في ايه سايتوكسيك جرانيولز اللي عندها في الدم بتاعها تكسب جرانيولز لما الاسعاكين في سايت في البري يعني في الدم تاع عيال احس انها جريء كبيرة في الحاج كبيرة في العدد ومسلحة تتبسل جرانيولس أو ما سميها آهل كاملين بس شوف بقى بس الباصل ليس مهمة؟ إذا أموان هندي الليني طلع Different Antiois ومدأ قدر هندي الليني يصبح شكلها آهل كاملين لأنها ايه تأكل بيه كاملين كاملين كاملين كاملين فبقى شكلها بنيل أو آهل كاملين مش مشتركش خالص زي ما يكون الاثليتيك يعني اشتغل <limitation> وال... يعني اشتغل سليم هو فات عارفه بقى في السنه خالص اه زي بتاع احنا ولا بيات كبيره يبقى لازم الرجل المصاب مش شعادي ولا مش المصاب دي ولا يعني اعلى معاه في 2020 يعني نهايه كبيره بشكلها ده بنبص لل اللي بدا تيجي كده ليه مش كده دي دي يا جماعه على التارجت ال مين زيردر الحاجه دي اول يا استاذ شوف دي هما الانتاج اللي هو التارجت بتاع الشتايل بره دي بتعرض على ال دي على انها بروجريشن وسطر بروجريشن وارتيشن والبروشر بس دي هما الاصول اكيما كلينج مرض المرض ده اسمه فيكتس سمول نيوكلوسس اعراضه بتبقى عامله زي الاكيوت ريجرو فايرال سيندروم يعني يعني شورتو اورث سيرفايكال فيريلوس ديره سيمريش داتيه مليستيت الاعراض العامه لحمى مع اعراض ايه خاصه بالشورتو سالكه ده النص الشهر بتاع الفيروس بيجي عندنا زي الشخص التيكشر اسمه ايه اعمل رادكشن قليل يوكوسيس توطيله مباشره بالواير لاستهكام يعني يوكوسيس يعني تليس على الخلايا الدم البيضا يصل اقصى 25000 بي فيوميك ميلي متر ادي واحد الاقي ايه المشاكل اصلاح اديكي يا اولاد استاذ اشرف واسر جورج الاصلاح اديكي البناع ايه بناع لهم كتير في حجم القطار صغار الحجم في العدد عندهم تقصد ونشكلهم بريده في لآل بزرطة الشرطة أروح ليه نعم يا بادي شرطة ونفرق لا في الدين اللي عدين أو فين صالي ونفرق ذلك يسيم الدينة التغير اللي حصل في الدينة ده ينرس بس ونفرق ونفرق ونفرق ونفرق ونفرق ونفرق ونفرق فأصدرون التغير ده لكن في الفيروس اللي اصابه فيروس التراجب دي والدي ده رجع على الفيروس ده يبقى لو بالتشخيص اروح هنا ادور على ال بي بي ال انتي بوديز زينا عند مريض الانفيرس مونونوكليوز انتي بوديز ممكن تلاقيه مع الورصه ار بي سيس بسم الله بنقلي كورس يعني ازاي يكون عندي اكديود اسمي ممكن تاجيل ايه بورصه بي سي وانا تعرضت بورصه بي سي حاجه اشتغل ولا ايه انا ما تعرضتش بما اذا الاكديود اللي متولد بيتولد اجاب است حاجه ثانيه اكيد بس الكورس رياكت مع بورصه بي سي بيبقى دي ايرور فيها انت هتقول ازاي ده عندي الكورس رياكت مع الشيب اور بي سي وانا كان مطاحني شيب اور حروف والحاجه دي فطيب ايه اللي قلبي بيعدي انتي بودي كروس ريكشن مع الشيباروسيس يبقى دي هي التيروجين برنوميا يعني في دي انتي بودي طبعا اكيد مش طالع على الكريش ضد البورس ولا الشيباروسيس لكن بنجري اكتر مع لوكال لوكيشن تبقى دي ازطرارا بيديهم ليه وده دي التيروجين برنوميا اللي هو الثلاث عند مريض انتي بودي اللي هينهم بالتحديد البورس ار بي سي اللي عمل الاختبار ده سمات اسمه بور بان اسم نقول بان ال تست نقول الكابريتشن شوارز تست سمو انور اسوت تست انتوا عليا انتوا عليا هل انتوا في فينوما دي حساسيتك يعني هو الايه الانجول ده ده معناه ان الشخص عنده ريكشن معين <مجزء> ده مواجهته لعادله في اي كونديشن تاني ده صح يبقى عشان احدد الانفكشن لازم ادور بالمريض ده على انتيبوديز اجينست الفايرال اندين شخصيه طب الفايروس شكله ايه عشان ندور على انتيستد الفايروس شكله كده الفايروس انكل وجواه كبسيد بروتين اهو وجواه نيوكليك اسيد فدور على انتي بودي اجينست الكبسيد انتي اسمه انتي بودي اجينست في سي اي يعني اي بي سي اللي عندك دي يعني الفايرال كبسيد انتي او انتي بودي اجينست الفايرال نيوكليك اسيد اسمه ايه اسمه اشتال بار نيوكليك انتي او ابنا سيبا ادور على الانتيبودي اجيلة في بكا ولا ابنة بكا ولا بيسي اي يعني فير كابسة انجل وابنة عن بشتاين بارل نيو بير لما لقي العيان عنده انتيبودي ايجي ايم او ايجي اجيلة في اجيلة اللي بتندون او واحدة منهم اللي بقى عنا داته لهم بشتاين بارل فارل نيو بيرل كنت رو حضرة قلت ان الاولان ما يشتش ليه احنا لا انتيو بيرل كنت فيه لانسلسل قل يكون موجود مصدق انا الشورت مش فكره ما نعملوش فممكن اعمله انه الفيسه سهله لكن دول صعبين ومش مضطرين وكده انا بعملهم والله وطلع لو طلع يعني ايه يبقى بسالب في بس يعني دائما ان الماينس 7 تيست ده هووت نيجاتيف لكن لو طلع بس نروح اعمل كونترول مش ادور على دي ان يطلع البايس اللي سبب في المريض بالبي سي ار والبروتيني طب هل هو في اكسين لا لان ايضا تراي حاول اعمل حاجه اسمها دول في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 تقول فيه النظر التبالي بسيه بسيه بسيه جدا اللي... صيد المجال وبارس تقريبا موضعكو ويهزت ونظرات الديكاع عنه وبس البارد ده مصدوم البارد ده مصدوم لي عشان يجيه محافظ كبارد بس او مشهور تسمع الوضع تسمع الديكس وانا يجرى ان تسمع عدسات المجال وبارس رغل نعاني الانفكشن ده تقريبا ل 60% من الناس المرضى يعني المريض تقريبا عنده سايتوميدال وراثي انه بينطبق في كل المودز اوف ريزشن اي حاجه بتقال هي كده ترانس ترانس يوز ترانس بريزنت ترانس داتيكشن ترانسد سيكشوال ينطبق بالهم اللي منها بيسيدنج يعني مثلا بتاع الباراسيريتولوجي بتاع البقول على حاجه واحنا اللي بنفكرش هنا في فير عشان كلمه فيروس بيتكسر في الجسم جبنا بقى البروتين بتاعه الموز والفيروس بهذا الشكل ليس جيني ديتكشن ولا حتى جينيك ديتكشن سي وما فيش دايمن ديتكشن عالي اللي بيعمل ديتكشنز مفيد في علاجه هو اللي يعمل انفيكشن تيست اتش الروجر يعني عايزنا نكمل كده ديتكشن اذا انتقل براثسنت من, من, من, من ام بريك في الدبله في الدراي فيشه طبعا في بس ها بريك في الدبله في الريستر نيجي لما يعرف ايه الساوند الايجابي في البروجينيسس اللي هو تساوي صف حاجه كده زي الكونجنتال روبيلا سيندروم يعني يا اما انت لا يحتوي على دي كذا يا اما مابورش يا اما تكلي عندك كونجنتال نورمالس تتراوح من بنت اريتيشن مايكروتيلي الى باينس كوليف للسويدات واللي بيقدر يظهر الايه ووحيرات بيقول ليه روبيلا السيت ولا كده ليه روبيلا شديد ولا ما هو طيب في الزمان ده عشان بيبقى اسيمتوماتيك في معظم الحالات يعني لو جيت طفل الفيروس عدى من الام للايه جميل خمسه بس اللي بيبقى عندهم سيمتوماتيك مانيفيستاشن والدقايق بيبقوا اسيمتوماتيك فلان الراجل هاجي ومحتمل الفايروس ييجوا عليه ويدوروا عليه فممكن يعمل مرض يسبب التيفوس الصوني فيروس الحقيقي ده بس ما عندوش في في هنوم مش بيطلع البكتيريا في الاندووس واحيانا بيعكس الغايه اللي هي الوسم فريقه التيفوس الصوني فيروس مع بعض كده ممكن انا اصطبع ان هو كومبرومايز يبقى ده والجهاز الرمائي التشجيدي والرباطي التشيدي بيتهيئ بيه ده يعني ولذلك في بعض الاوقات يقدر يسكن احيانا في ساد جلوه فبيخافوا جدا فينا في مين الترانسفجن ليه لو جت جت ورا سايتوبلازما فايروس دورنر ليه طب هنا الواحد طبعا بنزرع بنجي بنص بريسيتش كنا وعامله بنص بريسيتش بنراشه بالفيروس ده وخليها تنتهي عشان كده في رد مثل الاورجان دونيشن الاورجان ترانسفجن لازم سكرين فور سايتوبلازما تشخصته ازاي طيب اهو ده كده الكلام العام بتاع ال ال سمس فايس يدور على ال اتش يعني الفايس يدور على حته من معالج التشيرون على حته تاني معالج التشيرون على التصفيه ها عايز اقولك اسيشن دو فايس على كيشو بص على حته من معالجه البروتين اجنز بتاعته ب انجيد سيروج درك عايز تداني اديني البي سي ار عايز اصنعه ادي بولس اي سي ام واي سي في الصيغه بتاعها هو العلاج في دواء اسمه الاسايكليد ده اسمه كانسايكروفير ده مثبط للثاد اللي جاله ده ديشن اندر ترايد هو انت بتتكلم على اللي عندك ترايات ما تشتغلش احسن تكمله ده شبه هيومن هيربس فايس من 6 و7 كان عايز اسم الديزيز 6 بيعمل سكن راش واحمرار في الجلد عند الاطفال اللي هو الاكزيميا دوت او الكينا ده الفايت ده هو بنسموه المرض السادس يبقى ليه متيره اسمها 26 بيعمل 6 دي سي 6 مع 6 السابع بيعمل سالب لللانج والثامن بيعمل كابوس اوكي ثاني فايروس مهضوم حقه برضه بس ده مش اللي بيفعله ده دكتور الشمال اللي بيفعله ممكن نعمل مرض ثاني يا جماعه المرض بيعمل كلشين ثالث ده بقع التالي فجر السادس دي يعمل سكس من زيز يسالع يعني ساليه بإجلام الفيس المتقيم دي يعني ده بوش يسالع يقول سكس من زيز سكين رياش وقوموا عند الأطبار الأطبار السوريين بيجرهم فهمة ويحصلون بسكين رياش فبدأوا بيعطبوا من زيز دي على حسب البركة الزرائمية يسمون المرض الأول الهيز داي تشيك دوز الثالث اسكاريتي الرابع حاجه اشبه بالستاند فايروس بتاع الدينيه والتالس البرو بايس والسادس الهيومن هيربس ام في 7 لا مش عليكم قناه اه والمانيا ال عين الهيليوبايس فيروس اخر معروف حقه بس مش شكل بشكل متباني او غيره أنا تبعنيت أولية السادة الانو فيروس هذا الموضوع تبعيه المستسية بتاعتي لأنه يجبني قضية الانو فيروس والتي أكد أن الموضوع حقه والتي ممكن يحاول استعيد حقه مثل الرسولية ممكن يحاول استعيد حق هذا البيروس الانو فيروس موبيلس... له جينرال تيشه طوالا ده دابل استلام بلديه من ايه فيروس برده بس مواش تنجده كتابه قواعد عامه فكره فكره 2 ل 10 ده ال اللي فكره ان كله مش سنجل ستراند ما عدا الروتا بلاست السنترال ال ده اللي صح chapter 11 ل 15 دي ال DNA بتاعتنا كله مزدوج الاستراند ما عدا chapter 13 البلازميد كله من اند ما عدا 11 يعني ال 11 خالص واحده الوحيد اللي عنده ان او جست 11 كان عنده ايه مش لا 12 13 ولا مش 15 مان اند فكروا مان اند دي بص كده على جنب كده بس خدني قدمي فكرني بيها يعني عندي كبوزه هيدر كبسول و جوه في دبل الاستراند دي بتاعه شكله ما عندوش هيكر فكر قص كده لما يوصل للاستراكشر ما هي الصيغه العامه لهذه النوايا الصيغه العامه وايد ستي منتشر في الدنيا كده في منه تحد النهاردة اكتشفوا ستة جروبس مثل هم A B C B E F مش هامكدة وفيه جوه كل جروبس الطائم بصروا واحد وثلاثين سيرو رائع إذا افرادوا تسير صح هيا بفير مشاهدة يبدازوا بإيه يبدازوا بإيه وهم بيبتل هو اليوترس بيعملوا انتراليوتر انتراليوتر بيعملوا انتراليوتر ايوه هي الروجيه بودي دي بتمثل السايد اوف ذا ابلكيشن انترا سيرفر صح وتمثل السايد اوف ذا داتا او سي اوبجيكت الى مكتبه خلاص ليدن فيريس ليدن فيريس المره دي يعني انا عندي الاتش اي بي ليدن بس مش ضروري هنا كان كلينيكال ليد عيله الهيربس يروح لي ميدل وهاجي على ايه اناصر ليدل بايك اجل وبس ايه اللي يخليه فوق ويياخد بيت من اللييدل بتاعه اللي يوصل عشان اللي ينشطه ويياكله كويس امكو جينيك بوتنشل من زباده شيء ده حق صدرني لو مفيش ولا لا انسان جالوا هومورز بالاجل وبس واللي ساحق قولي انكو جينيك اثبتنا انه جيني. بيعمل تيومرز في الهيمس وبيعمل في ترانسفورميشن في الكانسر لكنه لسه ما تمش اثبات انه بيعمل تيومرز في بني ادمين بس ايه رايك محظوظ ولا محذر منه ولا لا ولما نيجي حتى للكتاب نقول عنه نقول عنه انه عنده بص العنوان اونكوجينيك بوتنشال يعني عنده استعداد وقدره على انه يعمل تيومرز يبقى لازم نفكر من دماغنا قلنا ان التالي المعامل 1.5 و احنا اشتغلنا بيه ده ليه كمان ان لقوه خلينا في الكال دي لكن تعالى بقى وريت سمى ادي ليه سمى ادي دلوقتي تشوفوا لقوه ان التاسك هو بيحب الكالز كده لو بصوا بقى لصفه ترين يعني هاتشوف فبراير فارجاز فبرضه هو جاي فايفكيف هو استركترايزد باي كارينجرز داوي فايف ساك فالت اللي بيحدد فايف ده بسبب وجوده في الاطفال عندهم ادينويد لحميه ببطء هو السبب فسموه ادينويد يبقى ده سر التسميه طب الغداله اوم على ادينويد يعني لحميه يعني ورم هو ده الشيء الطبيعي دلوقتي جاي الثاني دي بيعمل تشو ده عنده البروتين بوتنشال لاشد ولازم نخطه تحت مسمى الفيرال بايروس ال دي ان ايه بتاعه كبير عن الدي ان ايه الجينوم كبير مما يمثلني من عمليه القص واللصق يعني بصوا يا اولاد ممكن اجي على الجينوم بتاعه واقص هيدا وجزاه اهو قص ولصق قص حته من الجينوم ورابط شيء معين قص حته من الجينوم ورابط شيء معين ما أنا ممكن أستغيل البيروس دوك بأنه يتقل لي جينز يوصل لي جينز لناسي الخلايا فالجينز الناس دا نقولنا إيه Groning Victors أو اللي هو جين Delivery <تصفيق> Bagel أو Victors توصيل الجينات أكثر مثلا مريض عنده جين بارس ما أنا ممكن أروح حافة جين سليل بالبيروس ده وروح أطلق هذا البيروس عند الآدم ده استمتلك الجين البعث بجين سنية يقول له توصيل الجينات في الخلالي أو توصيل الجينات في المنازل يعني بطيئة نعم عشان اللي هيكو بيعني كيو مصر الانيمان اللي هيكو بيعني الـ على بشي طلشتين ده بصرح ما كانت مقدمه بشير الجيز تحديد بذلك بصرح ما هو لطاعة والدس بقاطع الجيز اللي أنا خيب منها وحضت الشيس الضغط عشان قدر ما نكترش طبعاً نستخدمه نتنجل على جهة الهيان ميش مالها البقرة الآن الذين يستخدمون في محاولة دي ديه تلات ديوسات يستخدمون في هذه المحاولات ديه ديه سوال جايه أولو إجابة محبولة بصها ليه البقرة الثلاثة يستخدمون في هذه المحاولة ثلاثة من البقرة الثلاثة يستخدمون في محاولة ديه الريدروباكس يجنينها ما ينفعش اورديس مشكله شايفينها افراد عيله بيتورو بايه وافراد العيله اللي عندهم فايروس وافراد حته الباكيني للاندوم دي الواحد نارشنو اوتوماتيك صمامات سينشريجانو جنسه صيغه بتاع الفيروس او لنا لا يمكن استبدالها الخصره ينفع بذا يبقى سهله اول اننا نعمل حاجه اسمها انيشن فجرين اللي هو ايه الشن مليشن ايه انا بدات بحث باسم فيروس ده بتبقى تقارير يتم في تركيب راسه شكله كده قالك على درس دي استراكشر هذا الفيروس نوت ان و هو عنده كبسيد وعنده بروس دي ان ايشن وهو الفيروس الوحيد اللي عنده المنظر ده خارج منه فايبرز اللي من هي الكابس الشخصيه بنتعلم ان الفيروس لما تخرج تخرج من الكيل دي بتكون جزيئات بتلكم بدايه في الثمين ويرم من دي ده الفيروس الوحيد اللي عنده فايبرز بروجيكتنج من البروتين كابس بتاعه هذه الفايبرز دي متين فيها ميتينج اكشن وتساعد الفيروس عليه بقى ياش في الضرس ولانها ليها توكسيك افكت على الخلايا الجكده تعالى اقول لك هو ايه مضمون بقى الكرسي ميه عايز ادافع عنه ليه اولا جزيئات بتفكر في موسترس الطارق الاستراتيجي والطارق السكسوال الطارق باي بوينت اكستينييتي معين يرتبط بالبلد في, في كل حته يلتقى فيها يعمل مجموعه من الانفكشن فهتلاقي عنده مجموعه من الانفكشنات تحدث ولا حاجه الاستراتيجي الانفكشن في الاتحاد الدولي بارتسا يبقى اكلود درايف بارتكس الواحده تاريخو البروجكت باي بيتي Respiratory L characterized by fever and joint ache. Uh pneumonia. Pneumococcal pneumonia, pneumococcal capsule. Serial 3. يعني تقول respiratory infection hospital senior. I could take conjunctivitis. دي قاعده كده في section D جاي. طيب ولازم احط 4 5 كمبات اللي اا واللي بكون جين بانز في تيكنيكي بروجكتس بتاعت الكليميديا برضه بكون بروجكتس اللي معاه بولين جوردمن فيدروسيس اوف وايتس بي اف ار جي يعمل بيستريندز يعمل ال ابسوبشن بيحب تشيل دو يورينيا لان بيعمل انتكسيشن يعني سنتري بروتكشن او اديشن للموراجيك ستايكس طب لو من اي مكان يعني المينجرز الكولكس راح الليفر يعملي بوتاكس خصوصا تبان لي بوتاكس دي تا كمان اوذر بيزز الواحد مع دراسه التريجيت معلشنا الواحد بيتفطر بيتصدر على الدور الشهر شهر قد ايه شخص واحد حتى الطريقه يعني يعني برض ما يقدر يعني, يعني لكن اد دلوقتي وبعدين مش مش ستريين واحد اللي بيعمل القصه دي كلها يعني من أول واحدة سيوم الحاجة وعمت يوم واحد يعمل كده هو واحد يعمل كده فهيباطايتس بنكتن بلدو كنتروميس ده في كرامة مرديشة لتليفر لشينا بلايز في السمينة لنفكشة النيمونيا مثلا بصدق وارد انفكشة عشرة منهم حاجة النيمونيا تنسلش خيالك وارد تعملها عارفتوا بيعمل انفكشة زيدي وراجل مصدوح عمفين بصو مصدوح لي وإن كان ظلمه ده جيد مصدوح ملوش سيلك لجراي ريمسوز والتينوس لا مش مهم ملوش سيلك كريبت اللي مش مهم ملوش سيلك بريفنشن كده مش مهم انت بتسائلك تسائلك بالاولادي ولا بالكريبتول بريفنشن بتاعنا كلام عام انا كده دي وليت في النوتس بتاعتي اللي انتوا اللي انتوا في الورق انا على فكره اهل القصه دوت وان بالابلاي التصوير بتاعه اللي فيكم ما تروحش اتاكد اتاكد ان معاك كل اوراق المفروض اساساتنا ااا لو عملت اي ورقه بس تشوف التصوير والصور ده في اخر ورقه ديكم تحضره قبل المحاضره بتاعت التابجي بتاع الاسئله اوريدي ان شاء الله باذن الله تعالوا حاجه مهمه ايه الحاجات اللي عشان ضمان الابلاي It's not a pressure, I want human verbal bias. Just as we are usually very small. Very small E biases. Not anger. And though it was a enteral capsule. But it's not exception. But دي اللي دههم سيندسرن اشغال عندهم اتنين من الميم في العيله مجموعتين في العيله من مجموع اسمها دي باند و بايس طالما الاسم اللي جده كده يعني ديليت في الديفكت انت هتعتمد على هيلبر فايروس لازم هيلبر فايروس ها يعني دول رينج ايه مين الهيلبر فايروس في افراد العيله الادي بشكل عام دايما او ايه تلاقيه في جده 13 بعد الادي معروف ما؟ لدي اعتمد على الأجل فلوض اعتمد على الأجل ما أسميه أسميه ال defective virus أو ال defective virus دي أسميه أجل أقصه شهد يعني دائماً يتكشى بتاعه هيمكن أقصه شهد مع الأجل البيتس ولكن لكن المجموعة التانية اسمها Erytrovites Erytrovites يعني ال Erytrovite وش Erytrovite يعني ال infective ال- ال- المشروع ال- الكونفرسس بتاع التليفون سايت على ريدو كويس مالها ايه اا ايمينا مين رئيس طبار وڤايروس دي ان اي ده اللي بيعمل هيومن انفيكشن ده الفرق بتاعته هيومن بروجينيتد سيل بيعمل طفرات وراثيه في خمس امراض الاقي اسمائها بيعمل المرض الخامس يا استاذ عبد الرحيم فيت ديزيج بقى تفت بزيز من حيث انه بيعمل بسكين مراج ولا تيبة وحملات من ترى انه حتى ايبان كانت تفت بوش انه مجروب من قبل يسموه ذلك شيء بزيز وكيفة الروسيولة انتبه يعني زي الدوع والدي احبق الديمه ممكن يروح لتكون مره ويعمل يفسيك الالتروسيج بروجينتل سيسي ويعمل أبلاسكك كرايسيسي ممكن نسيب طفل وهو لسه بيبيس لانه يلتقط فرانس سنتر ويعمل تك البلاي بي اس بيتا ديفليكشن هايدروكسي ثالث او بيتا ايجروكس البي دي جي والتشن وهو لسه بيبيس ويور يعني ممكن يعمل كرونيك ديزيز فيل 6 يعني يعمل كرونيك انيميا كرونيك يوبينيا كرونيك سلومس بين ممكن يعمل اوتراكس جسم الروماتويد بالديس اتصلت السنه عشان كده ممكن اقول لك ايه دي بقول ايه بيعمل ايه طب دي بيعمل ايه بيقول لي بروجكت طب دي بيقول لي على بس كده عشان تصيب الدي اي 6 وعشان بيعمل النيون كومبلكس ديبوزيشن طب قلنا لك عليه انه بيعمل النيون كومبلكس ديبوزيشن كده اتفصلا في كمان من الامراض الارترايتس اه السبب المبطه الارترايتس يعني النيون كومبلكس ديبوزيشن يعني اقولك ايه جيب ليسير ليه الكويس القراني اللي بيعمل اضطراب ومبيعمل المرض القراني يبقى انت عارفه المرض موداستريشن بتاعته مكتوبه فوق اسامي ديزس وكده كلامها الكلاسيكال صح ممكن ديسكولترسيشن او انشاشن بلوت برودكتس او اسبرادري دروكس ممكن انت عايز تقولك موداستريشن وديزيز كوز باي بولينو بولين الدراكت دايجنوست بتاعه شويه لانه ولو ستيتشن الواتر ده تو ستتر ده الكريت الانتفاعي صحيح ما فيش درك سيتيك لكن ممكن نتي بيه الضغط الكامل السلنات الكمون بروفايد او لوكيشن لكن تعمل له vaksin ها ده قلنا صريح حد السكيل بتاع الاكسليشن لحدنا الصبح البارفو فايروس بي جالي ففكرك ان البارفو اس بي اتعمل له vaksin بيتاخد 016 زائد البايتاش طبعا التمثيل ده ان ده فايه بس ده سري النتائج بتاعتك ولا التاكسي في مره مليون الجروش الناس اللي بتطعم دي بيثوا ان الترايدنج بتاعه دول استثمارات كبيره هائله كويس ااا هو ممكن كده من ده في دوره لحظه بس ايه الدراسه كتر خالص يا منى ده انا من ده بنركز عليه في الاخر لان ده متوقع السنه دي ان شاء الله السنه دي تحديدا ده اللي يعني نحل ايه البوكس فايروس خش الاول بريمات والثاني والثالث والسابع الاخر هبقى فيه والبوكس فايروس في كيموثيرابي هيجي يقول لك علق ليه البوكس فايروس في كيموثيرابي جهه من دول البوكس فايروس تعمل ضراعه ليه من الدرنيا لانه عاملوا تكثيف اسمه تكثيف الفيروس تفتكروا تعالوا مين الناس كلها في وقت واحد اعتمالا على ان اللي يمشي دغري في الزمان ده 18 ليه فاكرين ده اللي هو بتصرح تينا ديها موسيقى تسفورية <تصفيق> <تصفيق> ايه مناي بقى وصوت الناي وكمان جا كده فان شاكره وهاي قولنا ايه الراجل ده اه راجل ده راجل روشه على الدغري يعني عنده سين انجلس تين والسين وطيب اه ناروشه بالحبيب واحد حق وافرس رابطه مين حبيبه البناء المال is the only host اه هو قادر ما يراقب حبه يعني الشيروات بتاعه ويرجع لنا لما بابا يدي الارض لان هم مش قاعدين جماعي انا عايز رايح فين لا في حاله سيستماتيك ولا كرونيك ولا كلام من ده يعني هو كان راجل رايح هيحب حبيب واعمله انفيكشن حبه باين على وشه ان دي از اوبسلي تشفت اس الصوره اللي راشه دي عمله واتفق مع حبيبه انه يعيش سوا للموت يا اما بيقتل كان بيضرب حبيب رونج راسه الميل راح عليك ليه وقعوا بينه وبين حبيب طعموا الناس فلما طعموا الناس ما لقاش الغصن في العوض زاد وحده اي طلع عليك ده واحد خدت يعني انت لما شمرات كلتاني ناقشوا مع دكتوره سميه ان يعني في راس الصقر نقص البا ايه زو اتعدل ومنتهي دي لو لقيت مره ثانيه عنده صفاط وشاغل نقطه دايما في عندي فالتالي السؤال اللي يمينا هنا هو إيه حصل ليه ده بل ايه شغول اعلنت من او في قدار على الجودة دي اسمولكس البراجرافي الثاني من قد اهضر بالعيلة عايز اعرف عنه اللي اسمه مولنستم كونتيش نوزن مولنستم يعني أملاس ناعم كونتيش نوزن من كونتيش يعني, يعني كونتيشن المولو كونتيشن بتاعه باي كونتك والكونتك سواء ضاهد او سيكشور ده ده يقول ده سيكشور يعني بس تين هو بس يعني متل حضنه الى عائل تين هو الفيسر اوكي قد يشتر فمساشا بس شابتل ستاشر الموضوع اسم سنو برم ديشور الموضوع صابحة الوليس جريعة جيدة يعني بس بس يعني مثلا من على ديب يتكلم الوليس لأنه نص صدها لسا على مونس يردت عليه يبقى شفر 16 فرص يبقى شفر 16 ترى تسألوا بقى مونس تلك طب علي شفر طفل علي شفر طفل علي شفر طفل علي شفر طفل نص تلك نص الأولين في الساكتر عرض وصدر عن ساكتر عرض يعني يستو غلص مع سكر مثالية هو فايروس يعني فايروس ديتيكشنز كاركترايز باي لونجي انفيشن فيليس تتراوح من مونث لايز قد تكون باي كونتينجال فايروسز ودي امثله من جدول الأمراض اللي إنت شاريه دي مثلا كورجيلا روبيلا ال ا اي مكه وسكس وميل بار او السكريبت الان او الكورب المهني او سي جي اللي هو الكروس كروس التاكوس سيس في البرييات دي برضو المثالين ثلاثه مش احسن ثاني بيقول لك عرف واصغر مثال هات فراس كده يا اشرف راجي عبد العال نص الصفحه التاني هنحط بازنس والصفات العامه للبرايس الباز مش ميس يا شباب الصفات العامه الجينات الجينيس كلمه براينز مسؤوله تحت الجدول رمزها بي ار بي يعني براين بروتين مكتوب تعليقنا اللي كنا بنذاكر زمان جينر جينر يعني كيتشوال بروتين يعني برتين اس او بعدين الكيتشوال بروتين يعني قلت لي ركز معايا كده شويه الانفشن بروتين هو بروتين ميرك بروتين بيعمل افش للناودي بويتو للبليكس احضره اول ما صار في الزيره دي بفهم حقيقه المرض لحد ما له الجهاز كلنا عندنا جرايز الجسم بس ما ادهاش كده ما نخرش الجرايز لجسمنا ال اللي هي النورمال اسمها B -B ال بي ار بي يعني رايس بروتين دي يسموها نورمال نورمال او سيلر بروجر نورمال سيلر فاحنا السيلر يبدو حرف سي الصوره كده سوبر ستري دي ار بي سي يعني برايم اوكسيد اللي هو النورمال بتاع او سيلر <تصفيق> اللي <تصفيق> هي بروديوس باي نورمال سيكس يعني عندنا في اسمنا شيز انز اللي هي دي اللي بتشتغل طبعا برايم اوكسيد نورمال او سيلر لوجيكال الوظيفه السيلر بيعمل سوره معينه مهم في الجسم سببها بصوا زي ما انا يا اولاد ال ال ال الشيء عكس ده اللي هو دلاله عن البلاوي لعصرنا الحالي طيب الدم الغالب يصيبه بمرض ده وده مرض الثنوس ايه الدم بدا يصنع الكراين بروتين الطبيعي بتاعه اسمه بي اي جي نورمال الكول سيرو سي طلع بروتين ابلورن والمرض اتسمى سكري عشان نميز الكراين بروتين الابلورن عن الكراين بروتين نورمال اللي بنلاقي اس سي مش سي اس سي ستاندورد سكري اسنتيج اللي حضر في الدم كويس لقوا ان الاستريج باين بروتين بيتركز اكتر في العضم والاحشاء بتاعه الدنا طيب بعد ما بيستهقل الدنا بيخد الاحميني بيعوها حتى ربنا انشاء لو انت بتاكل لحمه عادي عادي لكن بتاكل البشر بقول لكم ايه الطبيعه راحوا جايبين العظم بتاع الدنا والكتس والاوفر بتاع الاحشاء ده وشقوها وطحنوها استخدموا قاعده على الكبار بدا من ضاع ربنا خد ياكل من المراعي مش كده مش كده لحمه البتيه الضائعه البتيه الصغيره بتاكل بس ايه من المراعي والتسيب هنا وبس ما تاكلش على طبيعي لان احنا بنسيب لهم بس لكن جينا قال لك عشان التايه يتاكل العيد وخلياقه الكبده وبتاع راح بقى يعني ايه تقليل الاكل بتاع الغنم بتاع البقر راحوا تحليل العظم وتحليل الاوفرز وحاطينها قصب لي أن تتأكد البقر إيه البقر جاء له هذا البروتين؟ جاء له مرة بإسمه جميل البقر يعني جميل البقر جاء البقر من البقر هذا إذا فإذا وصلوا الإسكريل البروتين دول من البقر أو من خلق يجيلوا ليه بقى؟ يجيلوا كورو على الكورس أو مباني العمر دي بنعمل العمل ليه؟ هذا الإسكريل البروتين إيه خلق بينه بالنورة البروتين؟ البروتين الاسم براين بروتين النورمال عباره عن 209 امينو اسيد بتاعهم يكون 1 و 2 طريقه معاهم فجيهم شكل جيهم كونفورميشنال اريجت معايا فولدينج وان فور في اللايبروتيكسيولوجيكالو ذا بيسكريب البروتين ده يعني بيدور الشيء اللي مسؤول عن النورمال براين بروتين فاللي طلع السكري براين بروتين مالهش باقي ده الفولدينج والكل المختلفه عن هو كده بشكل مثل اختلاف الشكل ده ادى الى ايه يبقى انفرم فر بقى, بقى انورمال ما عندوش الكونفورميشن او الثري ديشنال ستراكشر كعمره ما يروحي خلى ما يعديش كده ده كان داء مهم جدا لانه بيخلي فيه سبيشال فانكشن بتاع الخلايا المعينه الخلايا سي بس فلاش ايه اللي حصل لما ما لقيتش البراير نورمال بتاعها حصل لها ديجنيشن عمال الدور ديجنيشن فيبقى عمد زي البسيء السفين يعني أفضل فبقى اسم بيسيس بشكل عام سواء الاستريدي او المادة او بيسيس او البرائي في البلدين بقسمه Spongebore Antiboritis Spongebore يعني شبق السفين فبقى البلدين مدينة مفرقة من محتوياتها فبقى بقيت فيها مين اللي عمل اماريولي تيشنريشن باستريدي بروتين باستريدي بروتين عمد ايه خلى النورمال بروتين للال شكلها ال3 ديمنشنز بتاعها او الفولدينج والانفولدينج بتاعها او الكونفورميشنال الشكل النهائي بتاعها مختلف مما يجعلها المرضحي ياثر عن برينزيك على السي ان اس ده كده بيبقى فيها عدد زي 60 مقسم في ديز على بعض السبونج فورم انكلبل بس دول الترتيبات اللي بشرحه لك دلوقتي من مشاكل هذه الطوائف من مشاكل برايم الغير ريزيستنت للبرايم وهو ده الانتجريشن بتاعه ممكن يكون عنده حته من السيكونس الملتنج بوينت بتاعه توقف فلما سخن ها تسيع الموس اسطور دي جينريشن بتاع التو انجريشن لكن لما غيرنا الكود بالاوحد اصبحت الحته اللي كانت بتتعثر بالحراره مش هقدر اتحرك ويصمد جدا الحراره وزياده البروتييز اكشن لسه رابطين على سيكونس ده المفروض بيتهدم بالبروتييز انزيم فلما ابعد سيكونس معين او رابطين عليه اصبح مشكله مين ده اصغر مشكله ان اصغر زياده في البروتييز اكشن يعني لما تبلعه مش هيتهدل بالبكتيريا طيب هيعدي ويخش جسمك ويعملك اللي هو عايزه طيب لما يكون في بكتيريا عايز اعقمها تعقمها في الفطار العادي يقدر لاي زي ما هو فالميتشن بتتبدل عادي لازم شغال ادبلاغ الغير عادي لو كريات مصلف لو عندي 134 لبعد نص ساعه لازم اطبق عليه كروايت باركس بيس 5 ربع لازم تحط عليه صوديوم هيدوكسيد 1 نورمال فيشن لمده ساعه ده قلل جدا للجس انفكشن وفي ستابلايزشن بوس ده تشركه كبير مره كده في الضبط العام للريض تسمعك ومرات كثيره بينجها ام 62 انا اذكرك في الضبط ساعتها الخطوه الرابعه بقولك اول ذا فوريت اور كاركترز اوف برايزد سيط تعال نشوف كده الصفات العامه دي بيعمل انكريشن ستراتايز باي روم انكريشن دي ما انت دايما انا بلاقي اتشقل بالستوري دكشن عشان كده لو روم انكريشن دي اكس لو جرادوال بروجريس اوف كورس ده سيرز ايدين ان بيتر اوتكم دائما الانفكشن بتيجي يا اما مايكر انفكشن يا اما ماكرو انفكشن يا لو اتحقنت بالمشكله في اللي فيها القرارس او بلعتها اليهود الشرقيين كانوا بيتاكلوا لحمه الراس حيث البرايم تبقى تشيحه لحمه الراس بتاعتك في شكل كتل او شيء وللحمه الراس لو بتاكلوا حتى زي اهل مصر كده بيحبوا انتم العين زي السنه الجو غارق كده في مصر دول اللي بيقولوا كان المرض منتشر بين اليهود الشرقيين عشان كده ربطوك بقى حتى في, في, في السندرم اسمه الاسبون روز د جاكوب يا يعقوب روز د جاكوب دي سي 15 قوس اليهود الشاميين وسبعه السخرين ماشي يبقى روز د جاكوب دي سي 15 ده كان 12 تمام شكرًا ديني الكرات جوكوب ديسيجن لا يعمل اكل لحمه الراس ولو مره العين اللي كانت في فكره ايفن طب ممكن بايك انيشن لو الحال ديسيس هي المثله ولا سلكت من كل النادله الكتاب اللي فيها الراس ااا كروس انيشن كورنر او ديولا مرتبه نعم يبقى ليه بودو بروسيسين في الكوربرال بيحصل حالات ديليس ولا اوبريكس ولا اسكولار تلاقيه ايه؟ تلاقيه ان دي مشهيه تخيلوا لو واحده دلوقتي كلنا بلعنا الرايس النهارده وقلنا كده ممكن واحد جدا يعاني بعد 3 سنين والثاني بعد 5 والثالث بعد 20 سنه ازاي مش كلنا هنعاني في وقت واحد فحتى لو كلنا اكلنا في وقت واحد مش هيحصل قوي بريد من البلاي ستيشنز نفس اليوم للسنو وعنده روج بيخلص في الفصل ال 20 30 سنه عشان كده يظهر الاسطوره لكن في محارات كونجيندا كونجيندا يعني بلطاق البريض بالتوريط يعني جينت يعني بساق البريضة قص قد بالكم دي بعض القبائل المعزولة في افريكا النيو جيني مثلا خلاني بسوريو يعني بص ايه كده القبائل معزولة عندهم تراديشن او هادس او عادات مباردسكا لما الزوج يموت الزوجة والأولاد يلقفوا حوليه ويعملوا تقوص كده ويأدوا أجزاء من لفه ويبدعون لا يا جربته كده اه صحيح. يعني كده يعني ان ما فيش حل ساهل انت هتدرس افكار بداخلك فريق يعني بعد ما الوليد ده ان شاء الله يسمو الرويد الابديه الملتجه او سعيد او خلود يعني لو بده هو عملنا ما ممكن يقارن ده انت تمام السوبر ده روايه اخرى نسبه للانطر يعني today I think it's a I'm here but not it's يلا الصح كل شيء هو عليه ده سؤال طبعا كويس ده بالنسبه للمش انا مش عارف عشان انا مش عارف كويس كويس الاول في تمام التركه في عشرة خمسشة دي من الحالات اللي هي كم نتخوره وعليك كم نتخوره اللي عندك هو ده جزيزة كورو يعني في جدوة اللي فات جودات هو ده اللي بيتقل بالتوريس يعني كورو ده اللي بيحصل في الاعتبارات في القياة المعادلة دي اللي يزيز ده يكون فاير بسي ناس بيحصل إما بيحصل السيربيلوم بيحصل أتاكسيا إما بيحصل دي بانشي دي ديشن بتاعته كده في السوشيال ريبورتر عشان الاسم جاي من دي عن الريموت مينشنال ميتال يعني الريموت او المادة اللي هي ديشن او ريتش يعني المواده او سنتال الماديه او الميتال خالص اللي فيها العنده عامل صيام وهدايان ويتفرج وكده وبعدين المؤثر في المنظوره الايق انه هو مؤثر غير ثابت ده في الكلام اللي عشان ضد مش حاجه تهميه ولا حاجه واللي هي المير ريسبونس ده بقى بيتعالج بالانتيدورمات عاليه البروتين زي بتاعه ده وتعالج من هذه دلوقتي الامل الضئيل من الامل ان هو لما ادو تبقى واده الاخيره ان هو مستبلت ايماك نون برودوس انتي بودي اصبح ممكن اعمل له باثيميزيشن بالنيو دوغ التكاز اي مشكله يعني عباره عن فكره ان حتى لو حضرت اند مودلز انت كله ممكن تاخد التوك فالإيش عرضك إذا كانت تعرضت من محارفة إلي براء انها مالا شئ حالا شئ مالا شئ مالا بسا وقال إنك تلك كاني براء اللي هيعملي كسف عن عشر سنة أنا مالا برسل بصع عشر سنة وانا كنت وانا وقع براء دلو بسعاري عشر سنة يمالا طولة العين عمدوه براء بصعر شئ سنة وغيره وغيره وغيره وبي عادي مشارع كتباته عارب براء بسا عمدوه براء اللي عمدوه براء شاهد اوه دوارة طرع دوارة مش عظمك يجين بدا ينفيه الاخر وصل الى السطل في مصر اجتلوا بالله اجتلوا بعدش عرضي الاخر وصل مصر والي توصل مصر منه بالسيرة ان الان الوضع اصدر انجلترا طيب دي كده هي عباره في واقع عندنا شكل مشكله ان احنا كاجراءات وكده قلنا نمنع البضاعه نمنع استيراد البضائع دي صح ممكن كده <تصفيق> في البضائع الاستراليه ولا يشتري الاستراليه بالدولار <تصفيق> لا <في> البلد <التمت تصفيق> حصلت صدرات البضائع الاستراليه داخله للبلد المنشا اللي بتقفلها بالاستيراد كنت, كنت <صح>؟ قلتوا <تصفيق> لا واللي عايز اصور شطط 12 17 الكيومر فايروس الى كده مهمين السؤال الاول السؤال الاول نص الصفحه الاخير بيقولوا في مين هم الكيومر فايروس اللي مريض بالسامبلز الدي ان ايه والار ان ايه فايروس ايه البروتينيه فايروس اللي عدوا عليهم وبيعملوا كده اللي هو تاكسي فايروس بيعمل جينات السيلر كرسي عائلات السايكر <سؤال> التركيه 3 من اللي هم ايه اشتاين بارس ايون جيركس كرومونيس فرينج كرسونر تي سيبر سيكو كارديام سبره كرسونر ديولند هيستيمات 8 بيعمل كاش سكو كويس عائله الاليو فايروس اللي قلنا عندها اوكوتين بوتنشل ولازم نحفظها صح عائله اوكس فايروس بتاعنا الاخير اللي قلنا المورلاسكر فيسروزام الاملا الدماغي اللي بيعمل نايور وورص صح اللي هو انت اللي هو مرض اللي انا حكيت الكلام عنه غايه الاهميه بيعمل تشيلبا ومين ار ان اي فايروس اللي بيعمله اسمه الجيوباتي سي فايروس اللي بيعمل الجيوباتي سيرسونوما ومين الاتش دي ال بي لعيله الريس هو السؤال ايه الكائن الحي اللي هو عباره عن ده سؤال صعب بصوا يا جماعه لو انا اضرت مع سعادتك ان دي خليه اهي الخليه دي ممكن تصاب بفيروس اه الفيروس بيكون دبل ستانديد دي ان ايه او سايد ستانديد ار ان اي حلو لما الفيروس يبقى دبل ستانديد دي ان ايه والجينوم بتاعه يخش جوه الخليه يهم الهدف ان هو يروح للنيوكليس بتاع النيوكليس سيلز ودي ان ايه يحصل له انتجريشن مع الكروموسوم بتاع البني ادم طب لو الفيروس بيكون سمبل ستانديد ار ان اي يعني هييلبق ستانديد ار ان اي يرون انتجريت مع الكروموسوم بتاع الخليه متحول ال RNA من حول اول ال DNA الى ايه وهذا الضغط ال DNA الى ايه هو اللي هيخش انتجريت في الكروموسوم بتاع الخليه اذا تقعنا عن ال DNA viruses ثانيه دي بتعمل تيومورز لان كل اللي عايزها تعملوا انتجريشن ال DNA integration هو في الكروموسوم صح لكن ال RNA viruses اللي عايز يعمل تيومورز لازم يكون عنده وسيلة يتحول بيها الـ R&M تباعه لازم يكون عنده الإنزائي الاسم والإنزائي الاسم وإنزائي الاسم وإنه غير متوفر وإنزائي الوحيد أحد أسئلتنا بالشكل مين أكثره؟ كالسوما الـ Bias الدين هو Bias ولا الـ R&M هو Bias ولماذا؟ عشان عشان ممكن لديك التجريب لديك أقدر أكمع فلوس على فلوس أطيان على أطيان عمارك على عمارك مجالات على مجالات كده يعني لما كنتش في ورقه ينفع تجمع فلوس زي بار يعني عايز النوبه فين بكام يعني لا تسحبوا الواحد من الثاني يشتري بلاك المباراه يا اما ابيع بالبارتين واجمعها ايه اهو احاول اقل ايه صح اهو اداه مش كل الداينوسات عندها ريفرس ترسك اه عيدت ذكر بس عندي عشان كده الار اللي هي الفيروس بتعمل توماس اقلل من الدي ان ايه لاعبنا حتت لسه طب لما جه استعرض عمل انتجريشن عمل تيومر ليه؟ ايه؟ الليجنسي ثلاثه ميجنسي ده الفيروس من الاول داخل معايا الجين بتاع تيومر معانا من الاول يبقى اسمه ايه بقى ها. الفيروس بيقدر للخليه غير اونكو جين ادي يبقى واحد غير اونكو جين ده قرر سميه بالانسرشن هنا نشط جين كان مربوط من الأول في الدور مصور يعني عمل من أقشق أو من أقشق ومشين كان مربوط في الخليل وهو كلام ده مربوط فعله هل تعلم ان ربنا مقدمين جميعا في الجين فلو اشتغل بتعمل يومرس بس اليوم تظرينا انه مخلل جين دي ما تشتغلش قد اقبر اتخذ وشغل جين من دور قد اقبر اتخذ نشط من أقشق روتو أوفشين روتو. روتو يعني موجود من الأول طب وراول برد دخل عمل صبريشا بشين اسمه تيومر صبريسو الشين وعندنا القصة دي نعم هذا تيومر شين اللي موجود عندك موجود جنبه بشين آخر بصو سيبا كنت عندنا واحد عصر او التاني هاجم بشين بتعب تيومر عصر بكل شيء اللي كان عايزة عمي تيومر بشين هاجم يقول له عين يصدق entscheiden، شيء عايد يعمل وشينزي عمل الذي يهجب فيه شيء عايد يعمل يعمل يهمه؟ وشيني يعمل جفو القصves وتهم اليومربائي قصد بعصوب الشن يعني validation أكفان ناؤون أكفان ناؤون كذا مثلا أن الرجل جابت أيه جابت الرجل ف thom Would you thank you بيعوج ربط ماذا نعجب أن تشغلct أكفان قوق ن94 يجب أن يقولا جاء جاء كل 게 i don' convers عن الانديشن للديور سبريسو دي فيندر تاني اللي هو الكلاسيك او ديورز باي فايروس صح اسم الريجيد ما جديدك على سيب الاول العناصر تشك في صوره ايفيدنس الايفيدنس بتاع ان ممكن الفايروس يعمل هما الهي سي لما تطعمنا ضد الهيماتسكيد فبنسين اصبح الخيار المناسب اللي بتاخده الباتشيره بتاع سرونه قال في اسمه كده ادي واحد لو جبت هنا فايروس اللي انت قلت عليهم دول وحطيته اني او حطيته على التشكلر بيعمل تيومرز الاليه او بيعمل ترانسميشن اللي عايزك دي اللي هو كان تيومر بعد التيومرز اللي فعلا تعمل الايكشن ده واحد اللي بيطلع فايروس او على سطحها انت بتاع اشهر زي في الباكس انكوم واحد ال اي بتاع المشترك بقى او على السطح بص كده كمان في ستات بتاعت ده اللي هي الخلايا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 Ye's In human, there is no more bias. Babylon is a rendi. But the public serendi. D need by us. And the skin. Mellow has a virus. If you take you throwing, you throw it, team levels. If you take you throw it, you have يعني هيبتدي لك لجلسه بتاعه الطاير واللي ما فيش تيجي اعمل لكم سؤالات ماتشيهات كده دوت مين مراجعه للباثولوجي يعني لو انا بحط التحاليل وعايز اشغل عشان الظروف السلامه اول ماتش ماشي بقى شوفوا صادره ده قولك انا قاعد معاك في الاتحاد مسره وانا عشان اجتهد افهمه باذن الله الكيشي كده نعمل ماشي ماشي بنعقول ايه ما ينزلهم يلعون في في العمود ايه كل ما يجي لي فايروس مثلا في فينا في كل حاصه وراحت حاطه اتش اي في حلوه راح حاطه الانفلونزا فايروس ايه حاجه مش هينه اه حطيت بار الانفلونزا فايروس حلوه حطيت مثلا ريد الساير شايفين يا جماعه مش عايزين حطيت باربو اي 19 فايروس حطيت رومن تبع الروم فايروس سارس او بلاش سارس انا الحقي اسمه فايروس كورونا فايروس كورونا بس حطينا مثلا ايه تاني عايزين ايه تاني ولا عايزين اسلو فايروس حطيت نورو فايروس نورو فايروس حطيت روزا فايروس قول لي اسمي برضه حدث وراح جاي هنا وقال مثلا اول حاجه ايه نمره 1 طبعا هنا بيدي ااا اي بي سي وهنا بيدي 1 2 3 واحد بوليتشين رقم 2 الليتيروسكوبيك رقم 3 ايريترويد بروجنتو سيل رقم 4 ااا كروب نمره 5 مثلا ايه ده دي اتصلوا ب دي يعني يعني تندرويد بروجكت مثلا بقى فايه يعني هجيب لك كده كلمه قوس كل قوس بتعمل ايه تيجي هنا مثلا تشغل في شكل دايره كده اللي بيحرك بتيجي ترابي ولا مثلا لما بيتروا باي اللي بيحب البروجكت سنتر اللي عنده بايو سي 90 اللي بيعمل كروم لا بايو لا بايز اللي عنده سي اللي هي السورف اللي في بروجكت بايز اللي عنده كلايت اللي هي الريش اي دي اللي عنده ستار دي اللي عنده اللي هي ستار جروب اللي عنده كاونت دي بتاع البروجكشنز بتاع جروب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 في شغل الجين بتاع البروتين استلام ال DNA وفي شغل كبس للبروتين بتاعه ده بروتينات بيصنعه التاج سموهم ال البروتينز ودهم برقم P1 لحد E7 والبروتين اللي البروتين سموهم L1 وL2 اقعدوا تعملوا لحد ما له الجين اللي مسؤول عن ال1 اهو اللي يعمل ايه يا جماعه تاني يا عبد الرحمن البروتين الغير بتاع كابس الفيروس عن 7 ال بروتيز اسمها بي 1 لحد 7 و2 للبروتيز ال1 و2 يعني ال و2 البروتيز الفيروس هو اللي بيصنع البروتيز ده على مراحل البروتيز اللي بيعملها الاول اسمها بي البروتيز البروتيز اللي بيعملها في النهايه بنعمل اكسيد اسمها لي البروتيز يبقى اذا الكبس بتاع عليه 7 ال بروتيز بي 1 1 7 و2 لي البروتيز ال1 و2 من جين بتاعمل الوليد قعدوا يبريسوا وصلوا لـ more than one hundred جين وثارس أقدر من مئة يوم ومثلثين من اليوم فادي وثوم أركاب طلع أهم أطبع أنواع النوع من 16 و 18 تسموه high risk state أو 0 G5 ليه؟ بيعملو cancer service والنوع من 16 يعملو benign stewards يعني هما ليه بيعملوا دي ان اي و وليه بيعملوا, بيعملوا كارسيون مع شويه البلازما دي بتاعه الجديده يعني حتى مكتشفينها دي وبداوا يعلنوا عنها جديد واحنا قبل كده اكتشفها لاول مره البلازما جينيسيس كارتيومنتابلونا فايروس جديده وممكن تجيب احصاءات خطبه دي دي كده لما الجيومنتابلون والله بس تخش خليه بص دي خلية الخلال بي هذا بيه ودي خلية أخرى لابدان اليوكيس دي اليوكيس دي كروبسوم ستاعتك دي كروبسوم ستاعتك لأنا اليوم انت المنوعة بيس يبكت الخلية وديه ليترع وضوش اليوكيس بايزا بديه ليترع ويومة تهينه بلاسما كده إيسا كروبسومة نوعي الي سوق يبقى الخليه دي انفكتد ولا مش انفكتد لكنها تبقى نورمال فيتكون عشان كده الاسم يبدو غريب عندك يسموها نورمال انفكت سيل لكنه ممكن يخش انتجريت مع البروتوسوك لو الخليه حصلها ديسليشن وعلى اعلى درجه هاي ليفل او هاي ديجري ديسليشن سيلز اسماء بيغير من سطحه وهو بيعمل استريشن في صنع اي 6 و اي 7 البروتين مش قول في 7 ال بروتين اللي بي 1 و 7 يلعب غيره في بتاع تصنيع اي 6 و اي 7 البروتين هو اللي انتجريشن هذه البروتين بتعمل حاجتين في الخليه هي الميتكس ايه تعمل نورمال ميتوسيس ايوه والليبرت انتزامريس تجيبوا سرفيس ريشن حسب الكلام ده لما انتفرضت ديمر سرفيس ريشن قلنا لازم القلط يلعب يشي لما انتفرضت ديمر سرفيس ريشن ده الخليط يحصلش ولما تبقى خليه عندها شغاله نورمال مورتس يعني عماله تدقين اللي اللي قال اللي بيخلي الهيومن ديبلوما فايروسيا ممكن ما ينورش او يعمل تشوبش تحصل ازاي ما بيقدرش وبيعمل ايه يو يعني بعد الى بالدايجنوس مش مهم لا ده مهم ومجيد وننصح ان فينيس من اول المرحله السك ان هم يبداوا ياخدوا سواغ وتسمين كل فتره بالسيركس ويحطوها بيحطوها في ستين سير اسمها باب سي بيدوروا على القلي ومركز في ورشه ماركرز اوونلاين بروتينز شيد الاي 6 والاي 7 اللي ممكن يؤدوا للخلايا الايستريجيا ودوماز او تروح على ال1 او اروح ادور في البي سي ار على ال1 جينز او ال بي 6 والبي 7 ميسج ار ان اي في البي سي ار والبروكينشن فريفيشن تاتسين دوره هيت لان التسين معمول من اربع تايبس اسمه سيتروجن والبروجن والبروجن لا كويس دينا او تضرب دي هنا تحضر بالشريط الخيري نوعت 3 ويعرض انترا ماستر اكشن 026 ورعد بقى ورعد بعد شويه ورعد بعد شويه طول نوعت ال 60 11 12 دي افضل 12 جروت افضل وانسب ريسبونس لكن وبعدين قبل قبل سوى اوال السيكشن ما انت لايق يعني لكن مفيش عم يعني عمليه ده بعد بشويه يعني طرم 93 اوكي طب واللي 13 اكتشف ما جربوش ده هو ال اي جي روبي لكن لما جربوها بعد كده هو برضه شاكر وانا مفيش مهمنا انو نتاخد من 13 ل 20 اهم موضوع انو نبدا في ايه قبل الميد ستيج وقبل يكون الايميل بدا كده هات في يوم الثلاثاء تمام الحمد لله شوف شوف كده هو يعني و بناي ليور تمام الرساله دي اسل عايز تجيب كويس على الاسئله اللي على راي الدكتور ادين و الدكتور اي نعمل مراجعه عملي في الامتحانات انا والدكتور اشرف انا مراجعه جدول الامتحانات و حاجه العملي ماشي هو عايز ميعاد ده لو حاجه كان عندي قاعده بتاعت الطلاب ده ضابطنا يا شوقه النتائج هنعمل مده عشان عايز مراجعه حاضر بين الفصل الاول والاي ده 2 و 3 بس